بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرت ووضعنا عنك وزرت الذي أنقض ظهرت ورفعنا لك بكرك فإن مع العشر يشراك انلا على السر يسط فإذ فاغتسى صبا ورنا ربك خر غد